118. إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون إنما جزاء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 أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه وسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون